انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا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 جزاء و ل ا ش س و ع ن ا نخاف م ن ر ب ن ا يوما ع ب و س ا ق م ط ر ي ر ا فوقاهم ل ل ه شر ذ ل ك ا ل ي و م و ل ق ا ه نظرة و س ر و ر ا و ج ز ا ه م ا ء الله ا ل ح ي ر ا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 واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضوا واستبرغوا وحلوا اساور من فضه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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آ ث م ا أ و كفورا واذكر اسم ربك ب ك ر ة و أ ص ي ل ا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إ ن هؤلاء يحبون ا ل ع ا ج ل ة ويذرون وغائب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 الله كان ع ل ي م ا حكيما ي د خ ل م ن ي ش ا ء في رحمته و ا ل ظ ا ل م ي ن أ ع د ل ه م ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا